وَمَا النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنَّ لن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ وَلَٰكِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ آمَنَ وَهُمْ قَائِمُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ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 لِسَانُهُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من ملي يمنا ثم كان علقة فخلق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 Sami Allah nem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 ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمن أسلم فأولئك تحرروا شدا، وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطباء، وألا واستقاموا على الطريق لأسقيناهم ما أن ودقا لنفتنهم فيه، وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَاباً صَعِداً وَأَنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحدا قل إن لا أملك لكم ضرّو ولا رشدا قل إن لين يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَاءً نَمَّا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا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 علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون وأخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر من وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا. وما تقدمون انفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المتثر قم فانذر وربك فكبر وتيابك فطهر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 فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ قِيَامَتِهِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ